الله عظم شأن طه احمد واجلله قدرًا لديه عظيما الله عظم شأن طه احمد جلله قدرا لا ديع عظيم ما سي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا علي وسلموا تسليما صل يا من بذكر همو تطيب كلماتك وبحبهم أنجو من الهلاك يا من يا من بذكر غموت طيبه كلماتي وبحب غم انجو من الهلاك لولاهم لم يجدم شمن الهدى وبد لا خير في الصلواتي